شركه الهدى إ ن س ا بما يومئذ م و شركه بل إ ن دعويه ل ى ن ب غير ا ا ولو ألقى م ع ذ ي ربحيه ا لا ر ك ذات ك ل ع علينا ج ج ل به إن مضمون ق ر آ اجتماعي ق ق ر آ ن ث م إن ع ل ي ن ا ب ي ا ن ا كلا ب ل تحبون ا ل ع ا ج ل و ت ذ ر و م ا ل ن ا ظ ر إ ل ى ر ب ه ا ناظرة ووجوه م ي ه تظن أ و ي ف ع ل ب ه ا فاقرا ل ن ا ب ل غ ت ا للعلوم ت ق ي ل ن ر ا ق وظن أنه ا ل ف ر ا ق و ا ل ت ت ف ا ل س ا ق ب ا ل س ا ق إلى ربك ي و م ئ ذ ا ل م س ا ق ف ل ا صدق ولا ص ل ى ولكن كذب و ت و ع ه النابلسي يتمطى ل ى ل ك ف أ و ل و م ا ل ا أن يترك س ل ا أ ل م ي ك ن من مني طفة كان علقة ل ف خ موسوعه ف ج ل م ن النابلسي ز و ج ي ل للعلوم الاسلاميه